العزيز الذي لا ن د ل ك أنت القيوم أنت القيوم الذي لا شبيه لك سبحانك سبحانك سبحانك وبحمدك كل شيء هالكم إلا وجهك سبحانك وبحمد ك صاحب الملك والملكوت، صاحب الكبري ا ء والجبروت، لا تحول، لا تذول، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي القدير. ي ر ا ت ي د و أ ن ج ز ت و ع ا د ك خ ل ق ت ن ا و ه د ي ت ن ا و أ ط ع م ت ن ا و س ق ي ت ن َ ا أ ظ ه ر ت أ م ن ن َ ا ك ب ت ع َ ل و َ ن ا و م ن ك ل م ا س َ ل ن ا ك َ ع ط ي ت ن ا ف ل ك ا ل ح م د ع ل ي ن ا ل ك ا ل ش ك ر ع ل َ ى لك الحمد ك ث ي ر ا ولك الشكر ك ث ي ر ا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان لك الحمد أم بل لو تنا شهر رمضان لك الحمد يا ربنا أم بل لو تنا شهر رمضان ب الحمد إ ل ن ا على ختم القرآن. الحمد إ ل ه ن ا أن أ ح ي ي ت ن ا لختم القرآن. نسأل ا ل ل وجب وإذا سُئِل تبيع طيب يا الله يا الله يا الله ا ل ل ه م ا ج ع ل ا ل ق ر ْ آ ن ا ل ع ظ ي م ر ب ي ع ق ل و ب ن ا ا ل ل ه م ا ج ع ل ه ر ب ي ع ق ل و بِنَا ه م و ا في خد م ل قرآن الله ما ي حيا ي قيوم من كان في هذا الجمع ومن أمن على هذا ا ل د ع ا ء يشكو من هم م أوكر أو حاجة الله ما فقدها لا الله م فرج هم الله ما خ د ي أخذ القرآن يا م ن ا ن يا رحمن سألوك بكل اسم هو لسميت ك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في ع ل م ا ل غ ي ب عندك يا يا ن ا ه م ا ج ع ل حج جنا يوم ا ل ق ي ا ة يوم ا ل ق ي ا و ه م آنس به وحشتنا في القبور واهم آنس به وحشتنا في القبور ل ا ه م نور به قبورنا واهم نور به قبورنا أنت جعلته نوراً، أنت جعلته نوراً، ن ت ا ل ق ا ئ د أنت القائل، أنك ج ع ل ت القرآن ن و ر ا ا ل ل ه م ا ج ع ل ه لنا ن و ر ا في القبور ن و ر ا على الصراط يوم العبور. ا ل ل ه م ا ج ع ل ه لنا ن و ر ا على الصراط يوم العبور. جعلنا م م ن يتلوه ف ي ر ق ا ولا تجعلنا م م ن ي ت ل و ه فيشقاق يا الله يا الله جعلنا مما يحل ح ل ا ل ا ويحرم حراماً ويعمل بمحكم ويؤمن بمتشارب ويتلوه حقة لا بكت من خشيته العيون سبحانه و ب ح م د ه له الحكم و ل ه ترجعون سبحان I'm s o لكن ولبت علينا شقونا وطوت علينا الدنيا بهمومها وقعت علينا الدنيا بشنواتها اللهم إنا ن س ت ل ف في هذا المقام العظيم نتوسل إ ل ي يا كريم يا كريم اللهم غ ف لنا كل ذنب أذنبنا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 خدم القرآن، الله ما أوفرها في خ ت م القرآن يا رسام، ب من جاءك ن ا د م ا ت ا ئ ب ا في هذه الليلة، الله ما فوّر ذنبه، الله م ق ب ل ت و ب ة إلا نن، إن لم تقبلنا فمن الذي إ ل متوفر لنا فمن الذي يوفر لنا؟ إلا مرحمنا فمن الذي يرحمنا؟ هل في الوجود لا غيرك فيدعى؟ هل في الوجود رحمن إليك ف ي ر ج ى هل في الوجود رحمن غيرك ف ي ر ج ى يا رحيم يا كريم يا حنان ويا منان ا حنان ي ا منان لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد رسلتنا من ذنوبنا إلا وقد طهرتنا من ذنوبنا وأثامنا كيوم ولدتنا أمتنا ا يا ليتوب مسي النهار يا من يرصق يده بالنهر ليتوب مسي الليل نحن عباد المسيون المذنبون ا ل خ ط ا ء و ن ا ل م ق ر و ن المعترفون بذنوبنا. الله ف َ غ ف ِّ ل ن ا إ ِ ن ك أ ن ت َ ا ل و ف و ر ح ِ إ ل ى ن ا و َ م و ل ا ن ا و َ س ي د ن ا و خ ا ل ق َ ن ا ي ا ع ظ ي م ا ل س ل ط ا ن ي ا ق د ي م ا ل إ ح س ا ن ي ا ج ا ب ر ك ل ك َ ي ر ل ا م ن ل ا ي ن ق ط ع ف َ ض ل ه و َ ل ا ي ن ت َ ه ي ع ط ا ر ه ا ل ل ا م َ ن ا ن د ع و ف ي ه ذ ه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة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 اللهم أسعده بشفاء م ر ض ا ن اللهم اشف كل مريض من المسلمين اللهم اشف جميع اللهم اشف كل مرض ى المسلمين يا الله لا يعلم بحالهم إلا أنت لا يعلم بمرضهم إلا أنت اللهم انزل علي ا ل ه م من البلاء اكشف ما نزل بهم من ا ل م ر ض يا رب العالمين ا ل ل ه م يا حي يا قيوم هذا الجلال والإكرام الله م عجل بدواءهم ل ا ه م عجل بشفائهم يا كريم يا أرحم الراحمين إ ل هنا ومو لنا ا أنت خالقنا ونحن عبدي نحن بك وإليك يا ر ح م العبرات يا م ق ي ل العثرات يا رفيع الدرجات اللهم رحم يا الله يا الله يا الله اللهم انزل على م و ت ن ا رحمة من عندك اللهم انزل عليهم في هذه الساعة رحمة من عندك يأمن بها خائفون و ي س ع د بها ش ق ي ه م يا حي يا قيوم ف َ ب َِّ ا ل ْ ع َ ذ َ ا ب ه ُ ن ع ِ ي م ً ا وَسُورًا ل َ ه م ْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ن َ ع م ً ا ف َ ز ِ د ه ُ نَعِيمًا و َ ح ُ ض و ر ا يَا, يا ر َ ب ّ ن َ ا أ َ و َْ ق ل ُ ه ُ م ْ ب ِ ا ْ ض ِ ي ق ِ ا ل ح ُ و د ِ وَمَرَاتِعِ ا ل د ُ و د ِ إ ل َ ى جَنَّاتِكَ ج َ ن َ ا ت ِ ا ل خ ُ ل ُ و د ِ تنا في العام الماضي. اللهم خص منهم من حضر د ع ا خدمة. أنت ثبتنا يوم يفر المرء من نقيه وأمه وابنه وصاحبته وبنه لكل منهم منهم يوم إذن ش ن ي و ن ي إ ل هنا و. يا الله يا الله كما ظلتنا في هذا المسجد الله ما ظلنا ج م ي ع و م القيامة تحت ظل العرش يا حي يا قيوم الله ما إ ن ا نسألك يا حي يا قيوم يا واسع A c a n e أشهد ا إله ا ا ل ل ح ا ل ع ا ل م وجعلنا إ م ن ي ن ا د ى فيهم في ذلك موقف العظيم. فرج هم المهممين منهم ونفّس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا ن س أ ل في خاتم القرآن. اللهم اسرع بادك المجايين في سبيلك. اللهم س د درميتهم. اللهم س د م ي ت ه م أ م د ه م ب ا د ك ف م د ه م ا ل ل دونه، اللهم إنا ندعوك يا حي يا قيوم هذا الجلال والكرم، ا اللهم احفظ أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظها من الزلل، اللهم بعدها عن ا ل ز ي غ والضلال والبدع. اللهم اجمع كلمته على ا ل ح ق اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أحيا قوة الأنصار و ا ل م ا ج ر ي ن فيهم يا رب يا رب ألف بين قلوبهم حن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين اللهم أصلح جميع و ل ا د المسلمين اللهم جعلهم رحمة وخيرا على شعوب ورعايهم اللهم وفق ما منا وأولي أمرنا إلى كل ما تحبه وترضاه اللهم سعد العباد والبلاد اللهم رزقه البطانة الصالحة الناصحة اللهم قم به أهل الزيغ والفساد اللهم قم به أهل الزيغ والفساد يا رب العالمين اللهم زدو ا صلاحا وزدو ا ت ق ا لإزالة المكرات ن اللهم أعنه لإزالة المكرات ن ي ر ح م ت ك يا رب الأرض والسموات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 العظيم، ل ه م ا ج م ع ن ا ف ي ي مدرسين، فاتحين، بنصرك و ت أ ي د ك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والكرام، اللهم إنا ندعوك لأبناء وشباب أمة محمد نجمعين، اللهم احفظهم من المنكرات، اللهم احفظهم من المخدرات. اللهم ا ح م ي من المسكرات اللهم احفظ من رفاق السوء و ص ا ح ب السوء وجار السوء يا رب العالمين اللهم كره ليم ه الخمور و ا ل ز ن ا والفواح أمثال الحسن والحسين رضي الله عنهما يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا ا ل ج ل ا ل والإكرام. اللهم إننا ندعوك في هذه ا ل س ا ع ا ل م ب ا ر ك لفئة مستضعفة. اللهم ا لنساء المسلمين. و َ ا ل ل ه ُ م ج ع ل ه ا ل ن ص ا ل ح ا ت ذ ا ك ر ا ت ِ ن ا ت ا ه ر ا ت ع ف ي ف ا ت و َ ه م ا ح ف ظ ه ن م م َ ا و ض ع ا ل ف ت ْ ن ة و ا ل ف َ س ا د و ا ل ل ه م ا ح م ِ و َ ا ح ف ظ ه ن م ن ك ي د ا ل س ح َ ر ة ِ و ا ل س ح ا ر و ا ل م <متحد> ش ع و ذ ي ن و ا ل أ ش ر ا ر اللهم يا حي يا قيوم م ن ابتليتها منهن بسحر اللهم ففك عنها سحرها اللهم فك عنها سحرها اللهم إن ندعو في هذه الساعة بركة من خد م ل قران اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم فك السحر عن المسحورين برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم من كانت من م س ا ء المسلمين عقيما اللهم فرزقها في هذه الليلة ذ ر ي ة صالحة ذ ر ي ة طيبة يا كريم يا كريم يا من وهبت لذكر يا يحيى اللهم ارزق كل عقيم من ب ر ح م ت ك يا أرحم الراحمين اللهم ا ح ي ن يا ق ل ط ي ن يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا ندعوك لأبنائنا الذين غادروا هذه البلاد لطلب العلم أو طلب الدواء اللهم احفظهم في تلك البلاد الكافرة اللهم احفظهم في تلك البلاد كافرهم، اللهumm أ ظ ه م من الفساد والضلال، يا رب العالمين، ا ل ل ه م m إنا ن د ع و ا ل ل ه م فرج عن أسرانا وأسر المسلمين، ا ل ل ه م فك أسرانا من قيد الكافرين ب ر ح م ت ك يا ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن إ ل هنا وخلص. وقفنا هذا الموقف العظيم عند ختم كتابك الكريم أذل الجلال ندعوك دعاء الخائف ا ل ض ر ي ر من خضعت لك رقبته وذل لك ج س د ه ورغم لك ق ن ب ه وفاضت لك ع ي ن ا ه و َ ل َ م أ ع د ن ا م ن ا ل ن َّ ا ر و َ ج ح ي م ِ ه ا ا ل َ م أ ع د ْ ن ا م ن ا ل ن َّ ا ر ِ و َ ل َ ه ِ ي ب ه َ ا و ح م ي م ه ا ي ا خ َ ا ل ِ ق ا ل ن ا ر أ ن ْ ت َ خ َ ا ل ق ُ ن ا و َ ت ع ل َ م ض ع ف َ ن ا إ ل ه ن ا من نار الآخرة، اللهم اكتب لنا البراءة من نار الآخرة ب ر ح م ت ك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا و خ ا ل ق ن ا يا من على وتب ع ظ م ت ك على العظماء. يا من تسفح له الأرض والسماء. أسألك في يا م هذا الدعاء العظيم سؤالا عظيما سؤالا جليلا لا ترده يا عظيم لا ترده يا كريم اللهم أرنا وجهك الكريم يا رحيم يا رحمن، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا، أعف عنا، أعف عنا،, عنا. إله ي و م و ل ا ي وخالق، يا ي رحمن الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، اللهم هؤلاء ا لعباد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 و َ م َ ن ل ّ ا ت َ ص ر ف ه م إ ل ا و َ ق د أ ع ط ي ت َ ل ك ل و ا ح د م ن ه ُ م ح ا ج َ ة إ ل ا و َ ق د ْ ت َ ي ت َ ك ل و ا ح د م ن ه م س ُ ل ْ ا إ ل ه ي ه و خ ا ل ت ي أ غ ل ق َ ت ا ل م ُ ل و ك ُ أ َ ب و ا ب ه ا ข้ามุ ا งมั่น ل ปิ في ختام هذا المقام a y dear. a n o t h e r a ت ب ت ه م فيها من السعداء من الأولياء، ممن وسعت فيها أرزاقهم، لا م ن ا حفظ ت و ج و ه ن ا من السجود لغيرك، ما هم احفظنا ألا نتذلل إلا لك، ما هم وسع أرزاقنا. ل م إ ِ ا ا ل ل ه م ه ن ك ا ن في ه ذ ا ل ا ل ع م س ج د ا ل ع ظ ي م و ا ل ل ه و ا ل ْ ل ه ا و َ ا ل ْ م ل َ ا ئ ك م ا ر ز ق ت ه و ق ن ع ه ب م ع ا ا ع َ م ب ر ا م ت ك ي ا ب ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن َ ا ئ ك َ ا ن ر م ا ك ر ُ ا ل ل ه ا ل ّ ه ع ع م ا ي ص ف و ن ل و س ا ل م ا م الحمد لله رب العالمين، و ص ل ي وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذ ر ي ت سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك خ م ي د مجيد وبارك على نبي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أ ن ت السميع العليم وتبعلنا ي إنك أ ن ت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذابا قدمت لكم من موقع تي في قرآن دوت كوم.